وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ وكذلك أنزل الله حكمًا عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا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 وَإِنَّا نُرِيًا كَ بَعْضَ الذي نَعيدُم أَْنَةَوفَّيَكَ فَإِنمَا فَإِن ماَا عَلَكَ البَلاغُ وَعَلَنحِساب أَولَ مِرَو أنا نَأتِ الأأَضنَُ قُصى مِنْ أَقُرَافِهَا واللَّهُ يَحكُم ل مُعَِّبَ لِحُكْمِه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 اب أَن زَللهُ إلَكَ للتُخرجًاَّ سَمِنَ الظّلُماتاتِ إلَ النُورِ بإذْنِ رَبِّهِم بإذْنِ رَبِّهِم إى صاطِ العزيز الحمدَ اللهَّهِ الذي لَ م فيِي السَّمواتِ وَماَاافِي الأب وَلُ للِكافِرينَ مِنْ عَذاابٍ شَديددَ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 وََّذِينَ مِنْ بَعَْدِهِمْ لاَا يَعلََمُهُم إِلى اللهَّ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَنَاتِ فَرَدُّ فَرَدُّ أَدَهُم فيِي أَفْواهِهِم وَقَاوا وَقَاوا إَِّا كَفَرنَا بِمَا أُرسِلْتُم بِهِ وَإَِّ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد